حيناً حدرت الفجيعة سقط عشرات الوثنيين وتعاقب أكثر من سبعة رجال على لوائهم كلهم تم اجتثاثهم حتى سقطت رايتهم ومعنوياتهم وبدأوا الفرار وفر وحشي ممسكا حربته موقناً بضياع حريته وفر معه سيده جبير لاحقهم جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى اختفوا عن الساحة تاركين أسرى وتاركين نسائهم طاردهم الزبير فلم يجد سيوفاً بل وجد سيقان نسائهم تلمع خلاخلهن هاربات فقال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير أما الفتى البراء ابن عازب فيقول أنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن اختفت الوثنية وهدأت الساحة وخفتت الأصوات وبدأ الغبار يتلاشى كما تلاشى الوثنيون شيئا فشيئا حتى إن عائشة رضي الله عنها التي كانت خلف الجيش أيقنت أن أمر الوثنيين قد انتهى فقالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم كان الرمات فوق الجبل منتشين بنصر الله يرصدون مشهد هروب العدو أما على الأرض فصدرت الأوامر لبعض الصحابة بجمع الغنائم فانطلقوا يجمعونها كان الرمات يشاهدون عملية جمع الغنائم فظنوا أن كل شيء قد انتهى وأن أولئك الصحابة الذين يجمعون الغنائم يجمعونها من عند أنفسهم دون أوامر فرأوا أن يفوتهم الحصول على شيء من تذكارات مجد ساهموا بصنعة فتنادوا الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون صاح قائدهم ابن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله وأمرهم بالبقاء مذكرا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا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 وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أحدا حتى الآن فلمن نزول كانت ساعة نصر ورخاء أخطر على النفس من ساعات الشدة أغرتهم الدنيا في لحظة ضعف بشرية فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ثم انحدروا فانحدرت معهم الفجيعة